ان مكننا لهم في الارض واتايناهم من كل شيء سبب فاتبع سببا حتى اذا بلغوا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين انما انت عليد واننا أن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 قال من لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل جعل لك طرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجدا قال ما مكن ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني سبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا يَضَعُ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا لَهُ نَقْبًا